تردع في البنوك ولا يأخذ عليها فائدة ويتسمى للحساب الجاري والأصل عن ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى وتعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعذوان والإنسان إذا أعطى ماله لمن يستثمره في نظرهم بإقرابه وأخذ فائدة عليه فذا تعاون على الإثم والعذوان فهنا لا يجوز. لكن إذا قال هذا الرجل أنا أعمل بالتجارة ولا بد أن يكون لي حساب جاري في أي بنك من البنوك واخر يقول أنا عندي أموال كثيرة وأخاف أن تسرق أو تنهب أو تحرق فأنا اضعها في البنك أجازب على في هذه الحالة الوضع وضع المال في البنك لأجل هذه الأعذار